سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدار تعرج الملائكة والروح إليه في يوم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 بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جناتهم مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين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 بدل خيرا منهم وما نحن بمسبوطين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سرا كأنهم كأنهم إلى نصمي يفضون